بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والناس